بوك تو أون سكس ثمانية عشر ثمانية عشر تنظيف المنزل تنظيف المنزل بوغن <هدا في> جمارتس <الجمهور> اليوم هو السبت اليوم هو السبت. bugün vaktimiz var. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. bugün evimizliyiz. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. بان بان يو Ana, Kocam arabayı yıkıyor. Zöve, yuksel alpçara. Çocuklar bisikletleri temizliyor. Açıvall, unutup alpçara. Açıvall, unutup alpçara. الدراجات تسقي الزهور. تسقي الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Kocam çalışma masasını topluyor. Zögi yurttibu mekteba. Zögi yurttibu mekteba. Ben çamaşırları çamaşır makinesine dolduruyorum. Ana adag algasiil fil gassala. Ana adag algasiil fil gassala. <gülüyor> çamaşırları أصيّروم أنا أنشر الغسيل أنا أنشر الغسيل تشماشيرلاري ütülüyorum أنا أكوي الملابس أنا أكوي الملابس جاملار كيرلي النوافذ وسخه النوافذ وصخة. يارلار كيرلي الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. مطبخ takımı الصحون وسخة. الصحون وسخة. وسخة, وسخة جامları من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كم <سؤال> سупيريور؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ طبقات كم يكويار؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟